وعرضوا ت ر الأرض بارزة وحشرناهم أي م ج ن ن ا ا ه م فلم غ د منهم أحدا فقهنا من الآيات أنها تتحدث عن اليوم فقهنا أننا عن أحدا أصدق تتحدث الآيات الآخر قال أصدق القائلين ع و ر على ربك صف العرض امرار الشيء ليعرف كنه ه وترى حاجته ويسمون مرور العسكر بين يدي ا ل أ م ي ر أ و الملك أ و المسؤول يسمونه عرضا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 سماه خلقا آ خ ر خلقا جديدا ثانيا وهذا دلت عليه آ ي ة قاف قال ربنا أ ف ع ي ن ا بالخلق ا ل أ و ل بل هم ذ ي لبس من خلق جديد فالخلق خلق آ خ ر لكنه على مثال الخلق ا ل أ و ل فكما أ خ ر ج الناس من بطون أ م ه ا ت ه م لا يعلمون شيئا ليس إلى المحشر شيء يخرجون معهم أرض ليس معهم شيء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 ووضع الكتاب والمراد عند أكثر أهل العلم جنس الكتاب. وإلا العلم الكتاب كتابه اقرأ كتابك كذا أهل لكل أكثر عند أحد جنس ن ب فتر س حسيبًا ك عليك ك اليوم ل ووضع ا ب ف ت المجرمين مشفقين مما فيه والاشفاق إ ش ف ق المستقبل الخوف السوء ا ل و في من إ الخوف من السوء في المستقبل ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا هي أ ص ل ه ا يا ويل وجاءت هنا ب ا ل ت أ ن ي ث ب ا ل ت ا يا ويلتنا فقال بعض أ ه ل العلم إ ن التاء م ز ي د ة هنا للمبالغه ر والعلم عند الله أ ن ه ا هنا يمكن أ ن تكون ل ل م ب ا ل غ ة لكنها بمعنى الفضيحه ة الفضيحة بمعنى على ويدل ذ ا المعنى قول امرئ القيس قالت لك الويلات قول لك مرجل إنك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 هذا الذي جلسوا عليه يسمى غدير ما معنى غدير أن ان ل ل السيل س ي أي مضى مضى وتركه السيل مضى وتركه أ السيل غادره ولم ي أ خ ذ ه معه تركه باقي فجاء الناس يجلسون عليه واضح هذا أ ه ل ا ل إ ج ر ا م يقولون يوم القيامة هذا الكتاب الذي بين أ ي د ي ن ا لم يترك شيئا مما كنا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 ولا والله يظلم الظلم منزه ربك أحد والله منزه عن جاء في المسند من حديث جابر أ ن جابرا رضي الله عنه سافر مسيرة شهر إ ل ى عبد الله بن أ ن ي س احد ا ل ص ح ا ب ة وقال لما دخل عليه ابتدره عبد الله فعانقه واعتنقه حتى ان عبد الله كان ي ط أ ثوبه فرحا بقدوم جابر عليه فقال جابر له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاه عراه ت ب م قال ا ج بهما ر لعبد ل ل ا بهمة بهمة معهم قال الناس حفاتاً ليس شيء يحشر عراتاً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 أ ن يدخل ا ل ج ن ة وله حق عند أ ح د من أ ه ل النار حتى أ ق ص ه له ولو كانت ا ل ل ط م ة قيل يا رسول الله كيف ونحن نحشر بهما عراه قال بالحسنات والسيئات فالقصاص يوم ا ل ق ي ا م ة بالحسنات والسيئات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 فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من ايمان فاخرجوه فيعودون فيخرجون اقواما كثيرين يقولون ربنا لم يبق فيقول ارجعوا ربنا ممن امرتنا فيها لم في فاخرجوه لم يبق فيها أ ح د ممن أ م ر ت ن ا به فيقول الله عز وجل شفعت ا ل م ل ا ئ ك ة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت ش ف ا ع ة ارحم الراحم فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج أ ق و ا م ا قد انتحشوا أ ي ص ا ر حمما ثم يلقون على نهر عند باب ا ل ج ن ة يقال له ماء ا ل ح ي ا ة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 ونحن نعلم يقينا ان أ ح و ا ل ن ا أ ع م ا ل ن ا قلوبنا لا تؤهلنا ا ل ب ت ة لشيء من هذا لكن المعتمد على ر ح م ة الله جل و جلاله جعلني الله واياكم ممن يمتع في الدنيا متاع الصالحين وممن يختم له بخير والحمد العالمين لله رب العالمين لو ا ل أ م ث ا ل ن ك ر م ح ا ت ل ن ا ل س